أصدر ولطف برنامج غنائي كتبه زين العابدين عبد الله الحان فؤاد حلمي إخراج صلاح بايومي. ده اعلم وغيرك لا يعلم ماما ماما ايوه يا عزة شلاتك درويش يا ماما ايوه سمعته. الله لكن ايه الدموع اللي في عينيك دي والله يا بنتي كل ما افتكر والدك الله يرحمه وحالتنا زمان وحالتنا دلوقتي يصعب علي يا والدك هو الدموع تنزل من عيني هو تفتكر الدموع هترجع لنا اللي فات لا يا ماما ارحمي نفسك شوية وانتبهي لزاحتك واخواتك يا عزيز اخواتك الصغيرين اللي كل ساعة والتانية يسألوني عن كسويتهم وطلبات المدرسة وانت عارفة ان دخول المدارس قروب معلش برضو نقدر نصبرهم ودولك في اطفال وقال لي شيء يرضيهم ولحد امتى لحد ما ربنا يسهلها وانا على عموم هدور على شغل شغل والكلية مش ضروري ازاي الكلام ده داخل سنة ليك السنة لكن لابد من التضحيص ان ما كانش علشان البيت يكون علشان اخواتي الصغيرين. <تصفيق> وقتك ها. تلعب بيها دعب. اخت عليك ضغتك يا حبيبي يلا يلا ها. لعبوا توا وبلد خناء طيب بس يعني م. ايه في ايه تاني اه مش هتجيبيلي بقى البدلة والججمع عشان المدرسة وانا يا ماما مش هتجيبيلي الماريالة والشنطة حاضر هجيبلكو كل حاجة امتى يا ماما فرق الله قريب يا ابني كفاية بقى يا نانيك خاية يلا خد وقتك ولعبوا في الصالح لا احنا مش هنالع امال عايزين ايه عايزين نروح عند تنت ثانية يا دي تنت ثانية هو كل يوم عايزين تروحوا عندها يعني مش عارفة ليه يا ماما لازم علشان المراجيح اللي قدام بيتها طبعا مم. والنبي يا ماما نروح لتنت ثانية والنبي والنبي يا, والنبي يا, يا ماما والنبي. اللهم صل عليك أوه. يا نبي طيب روحه بس ما تغيبوش ساعة واحدة وترجعه على طول هاد هاد ها ودي ارشين سغى علشان المراجيح <تصفيق> ربنا يحرسكو يا ولادي ويرزقنا بردئوكم على فكرة يا ماما قول فتوناني فاكرين ان فرجالة داي بقى راجل كلاميته. اطلقهم كل ما بيطلبوا منك حاجة بتقولي لهم فرجالة قريب وده اللي خلاهم يفكروا إن فرجالة ده راجل <تصفيق> وإيه اللي عرفك الحكاية دي عدة انبارح ناني سألني إمتى فرجالة حييك فانا اتعجبته سألته مين فرجالة ده فقال لي اللي بتقول عليه ماما فانا طوعته على قد عقله قلت له ده مسافر وبكرة حييك وشدائك طبعا وعلى عموم ألفت وناني اليومين دول مجغولين بحاجة تانية. حاجة تانية أيوة المراجيح وهي في حاجة غيرها ادوات صحية و ايه ايه بس كمالي ايه المكتوب تحت ادوات صحية طب ما تقره ما مان ما دام ارتها يبقى خلاص يلا بينا نراوي فروح اما انت غلباوي قوي. مين تينا اللي غلباوي انا ولا انت اقول لك لانا ولا انت بص تقري بقى امر لله لصاحبها الحج فرجل. بس الحد هنا فهمتي ولا فهمت حاجة تبقى عبيطة بس بلسلت لسار لا يا عبيطة مش عارفة فرجالة لا هي فالح معرفوش ما مش ماما دايما لما نطلب منها حاجة تقول لنا فرجالة قريب وساعدت تقول لنا لما يجي فرجالة ايو يبقى خلاص هو ده فرجالة اللي بتقول عليه ماما يلا بينا انت موديني على فين نقابل فرجالة يلا بينا طب وحتقول له ايه؟ بدي تعالي بلاش كتر كلام السلام عليكم وعليكم السلام والله الحد فارجاله موجود ايوه موجود مين اللي عايده احد طب وعايدينه ليه لا دي حاجة خطوصية اه طب اندهلكم يا مدبولي نعم يا عطف عطف اه والله اندهلي والدي من المفضل حاضر متشك العفو اي خدمة في حاجة يا عطف ايوه يا والدي الادفال دول بتقالوا على حضرتك اهلا وسهلا ایر یا والله ای والله يا غرقي يا صالح اتخمت ليه ما تتكلم طيب بس ما نموش كده هتكلم اهو طب ما تتكلم اه, أه, أه, أه, أه حضرتك ما لي لناش ليه ده احنا زمان اللي كناك بتستنوني انا ايوه ماما دايما بتقول لنا بكره يجي فرجال لكن حضرتك ما بتجيش <تصفيق> غريبة لكن انتم عايزيني اجي عشان تجيب لنا حاجه المدرسه انا بدله وشنطه وهنا مريله وجزمه حاجه حيه طيب يا شطار انا هجيب لكم طلباتكم بس اقولولي اولا انتو مين وحكايتكم مين جرأ ايه عزة يا بنتي اخواتك اتأخروا كده ليه معلش الزمان هم جايين لا يا بنتي ده عمرهم ما اتأخروا زي النهاردة انا حدث واروح اشوفهم طب اتنى شوية يمكن يمكن ايه دي الساعة قربت على سافع يعني بقالهم دلوقتي حوالي ثلاث ساعات برة لا انا مقدرش اتنى اكتر من كده انا لازم اروح اشوفهم يمكن جرالهم حاجة انا لا الله. ايه ظهر انهم دون طب افتحك باب قوان اه ايه الاخربكوا كده يا ولاد وايه ده اللي في ايديكم دي الحاجات بتاعتنا البدله والشنطه بتاعتي والمريله والجاسبه بتاعت الفت حتى تفرجي كده يا ماما ايه كلام ده اه فهموني مين اللي جاب لكم الحاجات دي فرجنا يا ماما فرجنا فرجنا ده يطلع مين فهمني ده مش عارفه فرجاه لي يا ماما ده حتى راجل طيب خالص يا واد اتكلم زي الناس احسن اضربك استني بس يا ماما بالراحة هنعرف كل حاجه قول يا ناني ايه اللي حصل من ساعة ما خرجتم لحد ما جيتم اما حكاية عجيبة وبعدين ايه العمل دلوقتي ولا حاجة نروح لفرجالة ده وندينه الحاجات اللي جاب خلاص يلا خذي ناني و رحوله يلا بينا يا ناني هو ده المحل طب سعال سيف محمد فضلك أفلي الحج فرجالله يلخف عاطف أيوة كله ايوة الثاني الله أنيسة عزة أستاذ عاطف الله هو أنت تعرفوا بعض ولا إيه أمه ليه ده احنا زميل في الكلية مم. أهلا أهلا أهلا ايه الظروف التعيدة دي اتفضل م... متشكرة قوي لكن انت بتعمل إيه هنا أنا قعتي محل والدي قصدك الحج صار جال يبقى والدك ايوة ألا هو أنت تعرفيه ولا إيه لا أبدا ولو إني جاي علشاني أي خدمة رأقوم بيها أبدا ليه هو والدك مش موجود لا والله هو راح لحد الجامع يصلي العشاء لكن زمنه جاي اتفضلوا التريح لا معلش الله ازاي كلامك استراهوا حتى من المشوار لا مشوار ولا حاجة احنا ساكنين جنبكوا هنا هنا في الحسة دي ايوة في الشارع اللي قصاد المطبع عصدك في شارع الفكهاني مظبوط. اه احنا ساكنين فوق السرجة سرجة الحاجة حسنين الله ايه الحكاية ده انت عارف كل الناس امال مش حتتي بس العجيبة ازاي ما عرفش انكم ساكنين هنا اصلنا ساكنين من قريب اه قولي لي كده بقى طب اتتتزين انا بقى تب ودي تيجي لا حاجة بس والله لما يجي والدك ايوه ادي له اللفة دي تعيش مع ألف سلامة مع سلامة ماما يا ماما عايز حاجة يا عزة الحك فارجالة جيه جيه جيه فيه هنا ودخلت في قط الصالون وعايز ايه عايزي قابل حضرتك يا قبيلني انا ليه الحاجة جابها للاولاد احنا رضيناها لو فيه تاني اظن يا ماما بعد ما جنى لحد البيت وبعد ما اتضح ان والد زميل ليه في الكلية واجب ان حضرتك برضو تقابليه بس انا شايف يا بنتي ان الموضوع اصبح من تيه معلش لازم تقابليه في فيه هيقول ايه لكن عشان خاطري والنبي يا ماما الامر الله اروح اشوفه عايز ايه ها نوليني طرحاتي اتفضل اهلا اهلا وتهلا اهلا وزاهلا اهلا بيك يا ستة هاني انا اسف لو كنت ازعجت حضرتك في وقت زيدة لا ابدا ابدا اقلبنا عاطف قال لي ان الانسة عزجت وثابت الحاجة دي وانا جاي علشان اتكلم كلمتين اتفضل. ممكن فضل متشكر بالاختصار الاولاد لما جوني في المحل فهمت منهم كل شيء واتضح لي ان والدهم الله يرحمه كان من اعز اصحابي والدليل على كده حكتين اولا هو كان فاتح محل جنب محلي بالضبط بس المحل بتاعنا كان في شبرة مش هنا. تمام اطلنا لي محلين للادوات الصحية واحد هنا والثاني في شبرة وطبعا الجيران لابد يعرفوا بعض وخصوصا اذا كانوا من مهنة واحدة اما الدليل الثاني على صدقتنا الصورة دي اتفضلي فعلا دي صورة المرحوم وفي الصورة تلاقيني واقف على يمينه واللي متصور معاك وده مش ممدوح يا فندي فعلا هو حضرتك تعرفيه اعرفه ده كان اعز صاحب المرحوم وفي نفس الوقت يبقى جوز بنتي ده <تصرفنا> يا فندم ونعم الناس متشكر وبالمناسبه دي وبعد ما ظهر بقى لحضرتك صدقتنا للمرحوم اقدرت السؤال اتفتر انا اعرف ان المرحوم كان عنده محلين زي المحلين بتوعي مضبوط ثانيا قبل وفاته باع المحلين بما فيهم باربعين الف جنيه تمام يعني قبل وفاته كان يملك اربعين الف جنيه زائد عشر تلاف جنيه في البنك يعني خمسين الف جنيه بالزبط طيب ازاي الواحد يبقى عنده السروة دي كلها وفي نفس الوقت يبقى فقير لان الفلوس دي ما نعرفش هي فين ولا فين جايل غريبة قوي اصل موضوع ده له حكاية وانا على العموم ححكيها لك دان ما كانش يضايق حضرتك لا جاء ابدا الحكاية ان المرحوم كان بتحته مش مساعداه على ادارة المحلين بتوعه شان كده فكر انه يبيعهم ويبني بتمانهم عمارة وفعلا باع المحلين نفس الوقت كان هو يطلع الحجاب ولجلي النصيب اختروه انه حيسافر في اول باخر وعلشان كده اجل مسألة العمارة لحد مايرجح طيب والفلوس بصراحة ما حاولتش اسأله عنها علشان كنت فاكرا انه طبيعي حيشلها في البنك وتصدف النخول اللي في السويس بعت له علشان يروح يقضي عنده اليومين اللي بقيين على طلوع الباخر وفعلا احنا وفقنا وقلنا هي منها فزحة ومنها نبقى قريبين من البخر وفي المعاد المحدد قلنا لنا نسافر احنا وهو حيحصلنا تاني يوم لكن ما قالش ليه هو حيتأخر اليوم ده قال ان فيه بعض حاجات مهمة عايز يقضيها وفعلا سافرنا لوحدنا وتاني يوم حصلنا لكن للأسف يا دوب هو وصل من هنا والسر الاله يطلع من هنا لا حول ولا قوة الا بالله انا قلبي بيقول لي ان جزء بنتي مرزوء لا بد يعرف حاجة عن الموضوع ده لأنه كان هو والمرحوم أكثر من أخين وما كانوش يخبو عن بعض حاجة أبدا وده اللي كان بيقولهو للمرحوم وعشان كده أنا نويت تافل الكندرية والطف البيض لكن احنا حنتعبك معانا لا بالعكس ده أقل شيء أقدر أعمله وإن شاء الله بعد مرجع من الكندرية أبقى الطف البيض وربنا هيألنا ما فيه الخير أتألم بقى السلام عليكم وعليكم السلام مع السلام الله يسلمك يا ماما خير خير اتضح ان الحاج فرج الله كان يعرف المرحوم والد <تصفيق> انا مش عارفة قد ايه انا متفائله من الرجل ده لانه بين عليه الصلاح والتقوى فتيال الفرج حيكون على قد وتكمل تعليمك وربنا يسعدنا ويسعدك يا <تصفيق> ريت يا ماما يا ريت <تصفيق> السلام. الله يسلمك يا هامي اتقدر القهوة يا عامي متشكر يا بنتي عودي يا عزة يا بنت عودي وإزاي فندي والله أنا سألته على موضوعكم ها. فقال لي إن المرحوم قبل ما يسافر السويس فات علشان يسلم عليه ومجزوء فندي وصل لحد الأطفل وفي المحطة سألوا عن سر تأخير اليوم دق مصر فقال له علشان يسحب رصيده من البنك ها. ولما جه يتقالوا عن الفروس حيشيلها فين؟ فقال له في مكان اميل وقال له المكان ده فين قال له ان الفلوس كلها شايلها في غزال شارد بين السما وبين الارض غزال شارد بين السما وبين الارض ماما مالك يا عدي ايه الحكاية انا عرفت حل اللغز ده ازاي الغزال الشارد اللي بين السما وبين الارض ده يبقى راس الغزال اللي متعلقه في اوضه الصالون طب يلا بينا نشوف يلا بينا <تصفيق> لله. الف حمد و شكر. والنهاردة حسيت ان بشير السعد داني وقال لي جيت لكم تاني. ای رت نه بشیر سعدی و لنا لكم اقدر ولطف اقدر ولطف برنامج غنائي كتبه زين العابدين عبد الله الحان فؤاد حلمي غناء سعاد مكتاوي والمجموعة صور الشخصيات حسب سماع الاصوات رفيع الشال احسان الالعاوي سهير عبدالفتاح نبيل الزأزوئي صبري عبدالعزيز ضياء التويفي محمد غنيم إبراهيم شيد <تصفيق> ساعدة في الاخراج أحمد أبو زين قدروا لطف برنامج غنائي من اخراج صلاح بيومي Thank <laughs> you.